سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 والله يحب المطهرين أَفَمَنْ اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من اسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم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 وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا, ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وَأََّ الذيذينَ فِي قُنُوبِهِمَّ رَضُم فَزَادَتهُمْ رِجِسًا إلََا رِجِسِهِم وَم تُوهُم كَافِرون أَولَا يَرَونَ أنهُم يُفْتَنونَ فِي كُلِّعَامِم م الرَّةً أَ مَغْوتَيين ثَُّ لا يتبونَ وَلهُ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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًا بِأَوْعِيَتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَّةً أَلَمْ يَدْعُونَا إلَى ضُرْرٍ مَسْهَسٍ كَذَلِكَ زُوِينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَم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 متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم تعبدون؟ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت.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 أَمَّيْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَطَوُّلُ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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكم مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلْتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفينك أنك فإلينا مرجعهم ثم الله, شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 125. أثم إذا ما وقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ لُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وتذكيري بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يهتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمن توكلوا بالله فعلي توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا إنك آتَيْتَ فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى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 وَأَنَا قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دون اللَّهِ مَا لَا يَثْعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ما خير سعد